أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفاذا حدائق واعنا وكواعب أترابا وكاسا بها ق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 كَتَصَفَّى لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ رَبِّهِ مَآبًا إنا أنذرناكم عذابا, أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا. اللهم اهدنا لصالح الأنبياء. قدمت لكم هذه التلاوة. من شبكة ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير